وَل إِنْ أَرْسَ الْ النَارحَ فَرأَوْهُ مُصفَررََّ ظَلُّ مِم بَعْدِهِ يَكفُرُون فَإِكَ لا تُسمِعُ الْ المَوْتَ وَلَا تُسم الصّم مَدُعَ أَذاَا وََّوْ مُدَبِرين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 هو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون ف قلَ ال الذيينَ أُوتُ الْعْمَ وَالإِمَانَ لَ قَدَلَ بِتمُ فِي كِتَ بِلههِ إِلَ يَوْمِ البَعثِ فَهذاَا يَوْمُ الْ البَعسِ وَلََِّكُمُكُ لَا تَعللَمُون فَيَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ أَضْرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جيتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كَذَلِكَ يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقا